بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسركم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجد فهجر ولا ثمن تستكسر ولربك فاصبر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 وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا فَأَرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ وَأُسْرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصَلِّي هَٰذَا ثُمَّ سَأَقْرَءُ وَمَا أَدْرَاكَ ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا لا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إماما ولا يعثاب الذين أوتوا الكتاب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 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقْدِمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا اكْتَسَبَتْ تُرْهِيلًا إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتِ تساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن قايم وكنا نكذب بيوم الدين حتى أسان اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة صرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتع صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء الكَرَم وما يذكرون إلا أي يشاء الله هو أهل التقوى